ان الله سبحانه أخبر عن اهل العلم بأنه جعلهم أئمة يهدون بأمره وياتم بهم من بعدهم فقال تعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون وقال في موضع آخر والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اي ائمه يقتدي بنا من بعدنا أخبر سبحانه أن بالصبر واليقين تنار الإمامة في الدين وهي أرفع مراتب الصديقين واليقين هو كمال العلم وغايته فبتكميل مرتبة العلم تحصل إمامة الدين وهي ولاية آلتها العلم يختص الله بها من يشاء من عباده الوجه الحادي والسبعون أن حاجة العباد إلى العلم ضرورية فوق حاجة الجسم إلى الغذاء لأن الجسم يحتاج إلى الغذاء في اليوم مرة أو مرتين وحاجة الإنسان إلى العلم بعدد الأنفاس لأن كل نفس من أنفاسه فهو محتاج فيه إلى أن يكون مصاحبا للإيمان أو حكمه فإن فارقه الإيمان أو حكمه في نفس من أنفاسه فقد عطب وقارب هلاكه وليس إلى حصول ذلك سبيل إلا بالعلم فالحاجة إليه فوق الحاجة إلى الطعام والشراب وقد ذكر الإمام أحمد هذا المعنى بعينه فقال الناس أحوجوا إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه في كل وقت الوجه الثاني والسبعون أن صاحب العلم أقل تعباً وعملا وأكثر أجراء اعتبر هذا بالشاهد فإن الصناع والأجراء يعانون الأعمال الشقة بأنفسهم والأستاذ المعلم يجلس لأمرهم وينهاهم ويريهم كيفية العمل؟ ويأخذ أضعاف ما يأخذونه وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى حيث قال أفضل الأعمال إيمان بالله ثم الجهاد فالجهاد فيه بذل النفس وغاية المشقة والإيمان علم القلب وعمله وتصديقه وهو أفضل الأعمال مع أن مشقة الجهاد فوق مشقته بأضعاف المضاعفة وهذا لأن العلم يعرف مقادير الأعمال ومراتبها وفاضلها من مغضولها وراجحها من مرجوحها فصاحبه لا يختار لنفسه إلا أفضل الأعمال والعامل بلا علم يظن أن الفضيلة في كثرة المشقة فهو يتحمل المشاق وإن كان ما يعانيه مفضولا ورب عمل فاضل والمفضول أكثر مشقة منه واعتبر هذا بحال الصديق رضي الله عنه فإنه أفضل الأمة ومعلوم أن فيه من هو أكثر عملا وحجا وصوما وصلاة وقراءة منه قال أبو بكر بن عياش ما سبقهم ابو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقع في قلبه وهذا موضع المثل المشهور من لي بمثل سيرك المدلل تمشي الغويدا وتجي في الأول الوجه الثالث والسبعون أن العلم إمام العمل وقائد له والعمل تابع له ومؤتم به فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه كما قال بعض السلف من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له فالعمل الموافق للعلم هو المقبول والمخالف له هو المردود فالعلم هو الميزال وهو المحق قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل وهو العزيز الغفور قال الفضيل بن عياض هو أخلص العمل وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما اخلصه واصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا فالخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة وقد قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه أحدا فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الاعمال سوى وهو أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرادا به وجه الله ولا يتمكن العامل من الاتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسول لم يكن لم يمكنه قصده وإن لم يعرف عبوده لم يمكنه إرادته وحده فلولا العلم لما كان عمله مقبولا فالعلم هو الدليل على الإخلاص وهو الدليل على المتابعة وقد قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين وأحسن ما قيل في تفسير الآية أنه إنما يتقبل عمل من التقاه في ذلك العمل وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره وهذا إنما يحصل بالعلم وإذا كان هذا منزل العلم وموقعه علم أنه اشرف شيء وأجله وأفضله والله اعلم الوجه الرابع والسبعون أن العامل بلا علم كالسائر بلا دليل ومعلوم أن عطب مثل هذا أقرب من سلامته وإن قدر سلامته اتفاقا نادرا فهو غير محمود بل مذموم عند العقلاء وكان شيخ الإسلام نسمية يقول من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل إلا ما جاء به الرسول قال الحسن العامل على غير علم كالسالك على غير طريق والعامل على غير علم يفسد أكثر مما يصلح فاطلبوا العلم طلبا لا تضرغوا بالعبادة وطلوب العبادة طلبا لا تضر بالعلم فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا فيهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولو طلب العلم لم يدل لهم على ما فعلوا والفرق بين هذا الوجه وبين ما قبله أن العلم مرتبته في الوجه الأول مرتبة المطاع المتبوع المقتدى به المتبع حكمه المطاع أمره ومرتبته في هذا الوجه مرتبة الدليل المرشد إلى المطلوب الموصل إلى الغاية الوجه الخامس والسبعون أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح عنه أنه كان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهالة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وفي بعض السنن أنه كان يكبر تكبيرة الإحرام في صلاة الليل ثم يدعو بهذا الدعاء والهداية هي العلم بالحق مع قصده وإيثاره على غيره فالمهتد هو العالم بالحق المريد له وهي أعظم نعمة لله على العبد ولهذا أمرنا سبحانه أن نسأله هداية الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواتنا الخمس فإن العبد محتاج إلى معرفة الحق الذي يرضي الله في كل حركة ظاهرة وباطنة فإذا عرفها فهو محتاج إلى من يلهمه قصد الحق فيجعل إرادته في قلبه ثم إلى من يقدره على فعله ومعلوم أن ما يجهله العبد أضعاف أضعاف ما يعلمه وأن كل ما يعلمه أنه حق لا تطاوعه نفسه على إرادته ولو أراده لعجز عن كثير منه فهو مضطر كل وقت إلى هداية تتعلق بالماضي وبالحال وبالمستقبل أما الماضي فهو محتاج إلى محاسبة نفسه عليه وهل وقع على السداد فيشكر الله عليه ويستديمه أم خرج فيه عن الحق فيتوب إلى الله تعالى منه ويستغفره فيعزم على ان لا يعود أما الهداية في الحال فهي مطلوبة منه فإنه ابن وقته فيحتاج أن يعلم حكم ما هو متلبس به من الأفعال هل هو صواب أم خطأ أما المستقبل فحاجته فيه إلى الهداية أظهر ليكون سيره على الطريق وإذا كان هذا شأن الهداية علم أن العبد أشد شيء اضطرارا إليها وأن ما يريده بعض الناس من السؤال الفاسد وهو أن إذا كنا مهتدين فأي حاجة بنا أن نسأل الله أن يهدينا وأهل هذا إلا تحصيل الحاصل أفسد سؤال وأبعده عن الصواب وهو دليل على أن صاحبه لم يحصل معنى الهداية ولا أحاط علما بحقيقتها ومسماها فلذلك تكلف من تكلف الجواب عنه بأن المعنى ثبتنا على الهداية وأدمها لنا ومن أحاط علما بحقيقة الهداية وحاجة العبد إليها أعلم أن الذي لم يحصل له منها أضعاف ما حصل له وأن كل وقت محتاج إلى هداية متجددة لا سيما والله تعالى خالق أفعال القلوب والجوارح فهو كل وقت محتاج إلى أن يخلق الله له هداية خاصة ثم إن لم تصرف عنه الموانع والصوارف التي تمنع موجب الهدايه وتصريفها لم ينتفع بالهداية ولم يتم مقصودها له فإن الحكم لا يكفي فيه وجود مقتضيه بل لا بد مع ذلك من عدم مانعه ومنافيه ومعلوم أن وساوس العبد وخواطره وشهوات الغي في قلبه كل منها مانع من وصول أثر الهداية إليه فإن لم يصرفها الله عنه لم يهتد هدى تاما فحاجته إلى هداية الله له مقرونة بأنفازه وهي أعظم حاجة للعبد وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء العظيم القدر من أوصاف الله ورغوبيته ما يناسب المطلوب فإن فطر السماوات والأرض توسل إلى الله بهذا الوصف الهداية للفطرة التي ابتدى الخلق عليها فذكر كونه فاطر السماوات والأرض والمطلوب تعليم الحق والتوفيق له فذكر علمه سبحانه بالغيب والشهادة، وأن من هو بكل شيء عليم جدير أن يطلب منه عبده أن يعلمه ويرشده ويهديه، وهو بمنزلة التوسل إلى الغني بغناه وسعة كرمه أن يعطي عبده شيئا من ماله، والتوسل إلى الغفور بسعة مغفرته أن يغفر لعبده، وبعفوه أن يعفو عنه، وبرحمته أن يرحمه، ونظائر ذلك، وذكر ربوبيته تعالى لجبريل وميكائيل وإسرافيل وهذا والله اعلم لأن المطلوب هدى يحيى به القلب وهؤلاء الثلاثة الاملاك قد جعل الله تعالى على أيديهم أسباب حياة العباد أما جبريل فهو صاحب الوحي الذي يوحيه الله الى الانبياء وهو سبب حياة الدنيا والآخرة وأما ميكائيل فهو الموكل بالقطر الذي به سبب حياة كل شيء وأما إسرافيل فهو الذي ينفخ في الصور فيحيي الله الموتى بنفخته فإذا هم قيام لرب العالمين والهداية لها أربع مراتب وهي مذكورة في القرآن المرتبة الأولى الهداية العامة وهي هداية كل مخلوق من الحيوان والآدمي لمصالحه التي بها قيام أمره قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فذكر امورا اربعه الخلق والتسوية والتقدير والهداية، فسوى ما خلقه واتقنه وأحكمه، ثم قدر له أسباب مصالحه في معاشه وتقلباته وتصرفاته، وهداه إليها، والهداية تعليم فذكر أنه الذي خلق وعلم، كما ذكر نظير ذلك في أول سورة أنزلها على رسوله، وقد تقدم ذلك، وقال تعالى حكاية عن عدوه فرعون أنه قال لموسى فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وهذه المرتبة أسبق مراتب بالهداية وأعمها المرتبة الثانية هداية البيان والدلالة التي أقام بها حجته على عباده وهذه لا تستلزم الاهتداء التام قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى يعني بينا لهم ودللناهم وعرفناهم فاأثروا الضلاله والعمل وقال الله تعالى وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصدين وهذه المرتبه اخص من الاولى واعم من الثالثه وهي هدى التوفيق والالهام قال الله تعالى والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم فعم بالدعوة خلقه وخص بالهداية من شاء منهم وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء مع قوله وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم فأثبت هداية الدعوة والبيان ونفى هداية التوفيق والإلهام وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تشاهد الحاجة من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وقال تعالى ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل أي من يضله الله لا يهتدي أبدا وهذه الهداية الثالثة هي الهداية الموجبة المستلزمه للاهتداء وأما الثانية فشرط لا موجب فلا يستحيل تخلف الهدى عنها بخلاف الثالثة فإن تخلف الهدى عنها مستحيل المرتبة الرابعة الهداية في الآخرة إلى طريق الجنة والنار قال الله تعالى احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وأما قول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فيحتمل أن يكون أرادوا الهداية إلى طريق الجنة وأن يكون أرادوا الهداية في الدنيا التي أوصلتهم إلى دار النعيم ولو قيل إن كلا الأمرين مراد لهم وأنهم حمدوا الله على هدايته لهم في الدنيا وهدايتهم إلى طريق الجنة كان أحسن وأبلغ وقد ضرب الله تعالى بمن لم يحصل له العلم بالحق واتباعه مثلا مطابقا لحاله فقال تعالى قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على قابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين الوجه السادس والسبعون أن فضيلة الشيء وشرفه يظهر تارة من عموم منفعته وتارة من شدة الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه وتارة من ظهور النقص والشر بفقده وتارة من حصول اللذة والسرور والبهجة بوجوده لكونه محبوبا ملائما فإدراكه يعقب غاية اللذة وتارة من كمال الثمرة المترتبة عليه وشرف علته الغائية وإفضائه إلى أجل المطالب وهذه الوجوه ونحوها تنشأ وتظهر من متعلقه فإذا كان في نفسه كمالا وشرفا بقطع النظر عن متعلقاته جمع جهات الشرف والفضل في نفسه ومتعلقه ومعلوم أن هذه الجهات بأسرها حاصلة للعلم فإنه أعم شيء نفعا وأكثره أدوم، والحاجة إليه فوق الحاجة إلى الغذاء بل فوق الحاجة إلى تنفس إذ غاية ما يتصور من فقدهما فقد حياة الجسم وأما فقد العلم ففيه فقد حياة القلب والروح فلا غناء للعبد عنه طرفه عين، ولهذا إذا فقد من الشخص كان شرا من الحمير بل كان شر الدواب عند الله ولا شيء أنقص منه حينئذ وأما حصول اللذة والبهرة بوجوده فلأنه كمال في نفسه وهو ملائم الغاية الملاءمة للنفوس فإن الجهل مرض ونقص وهو في غاية الإيذاء والإيلام للنفس ومن لم يشعر بهذه الملائمة والمنافرة فهو لفقد حسه وموت نفسه وما لجرح بميت إيلام فحصوله للنفس إدراك منها لغاية محبوبها واتصال به أذلك في غاية لذتها وفرحتها وهذا بحسب المعلوم في نفسه ومحبة النفس له ولذتها بقربه والعلوم والمعارف متفاوتة في ذلك أعظم التفاوت وابينه فليس علم النفوس بفطيرها وباريها وموضعها ومحبته والتقرب إليه كعلمها بالطبيعة وأحوالها وعوارضها وصحتها وفسادها وحركاتها وهذا يتبين بالوجه السابع والسبعين وهو أن شرف العلم تابع لشرف معلومه ولوثوق النفس بأدلة وجوده وبراهينه ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين الملك الحق المبين المنصوف بالكمال كله المنزه عن كل عيب ونقصة وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرافها فهو أصلها كلها كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين وهو افتقر إليه في تحقق ذاته وإمنياته وكل علم فهو تابع للعلم به مفتقر في تحقيق ذاته إليه فالعلم به أصل كل علم كما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده ولا ريب أن كمال العلم بالسبب التام وكونه سببا يستلزم العلم بمسببه كما أن العلم بالعلة التامة ومعرفة كونها علة يستلزم العلم بالمعلول وكل موجود سوى الله فهو مستند في وجوده إليه استناد المصنوع إلى صانع والمفعول إلى فاعله، فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه، فهو في ذاته رب كل شيء وملكه، والعلم به أصل كل علم ومنشأه، فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما. أن من نسي ربه انساه ذاته ونفسه فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده فصار معطلا مهملا بمنزلة الانعام السائمة بل ربما كانت الانعام أخبر بمصالحها من لبقائها على هداها التام التي أعطاها إياه خالقها واما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليها فنسي ربه فأنساه نفسه وصفاتها وما تكمل به وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعادها. قال الله تعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره في فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه امره وقلبه فلا التفات له الى مصالحه وكماله وما تزكو به نفسه وقلبه بل هو مشتت القلب مضيعه منفرط الامر حيران لا يهتدي سبيلا والمقصود أن العلم بالله أصل كل علم وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه واخرته والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به فالعلم به سعارة العبد والجهل به أصل شقاوته ويزيده إضاحة الوجه الثامن والسبعون أنه لا شيء أطيب للعبد ولا ألذ ولا أهنأ ولا أنعم لقلبه وعيشه من محبة فاطره وباريه ودوام ذكره والسعي في مرضاته وهذا هو الكمال الذي لا كمال للعبد بدونه وله خلق الخلق ولاجله انزل الوحي وارسلت الرسل فقامت السماوات والارض ووجدت الجنه والنار ولاجله شرعت الشرائع ووضع البيت الحرام وجب حجه على الناس اقامه لذكره الذي هو من توابع محبته والرضا به وعنه ولاجل هذا امر بالجهاد وضرب اعناق من اباه واثر غيره عليه وجعل له في الآخرة دار الهوان خالدا مخلدا وعلى هذا الأمر العظيم أسسة الملة ونصبة القبلة قطب برحى الخلق والأمر الذي مدارهما عليه ولا سبيل إلى الدخول إلى ذلك إلا من باب العلم فإن محبة الشيء فرع على الشعور به وأعرف الخلق بالله أشدهم حبا له فكل من عرف الله أحبه ومن عرف الدنيا وأهلها زهد فيهم العلم يفتح هذا الباب العظيم الذي هو سر الخلق والأمر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى الوجه التاسع والسبعون أن اللذة بالمحبوب تضعف وتقوى بحسب قوة الحب وأضعفه فكلما كان الحب أقوى كانت اللذة أعظم ولهذا تعظم لذة الضمآن بشرب الماء البارد بحسب شدة طلبه للماء وكذلك الجائع وكذلك من أحب شيئا كانت لذته على قدر حبه إياه والحب تابع للعلم بالمحبوب ومعرفة جماله الظاهر والباطن فلذة النظر إلى الله بعد لقائه بحسب قوة حبه وإرادته وذلك بحسب العلم به وبصفات كماله فاذا العلم هو أقرب الطرق إلى أعظم اللذات وسيأتي تقرير هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى الوجه الثمانون أن كل ما سوى الله مفتقر إلى العلم لا قوام له بدونه فإن الوجود وجودان وجود الخلق ووجود الأمر والخلق والأمر مصدرهما علم الرب وحكمته فكل ما ضمه الوجود من خلقه وأمره صادر عن علمه وحكمته فما قامت السماوات والأرض وما بينهما إلا بالعلم ولا بعثت الرسل وأنزلت الكتب إلا بالعلم ولا عبد الله ووحد وحمد وأثني عليه ومجد إلا بالعلم ولا عرف الحلال من الحرام إلا بالعلم ولا عرف فضل الإسلام على غيره إلا بالعلم واختلف هنا في مسألة وهي أن العلم صفة فعلية أو انفعالية فقال الطائفة هو صفة فعلية لأنه شرط أو جزء سبب في وجود المفعول فإن الفعل الاختياري يستدعي حياة الفاعل وعلمه وقدرته وإرادته ولا يتصور وجوده بدون هذه الصفات وقال الطائفة هو انفعالي فانه تابع للمعلوم متعلق به على ما هو عليه فإن العالم يدرك المعلوم على ما هو به فادراكه تابع له فكيف يكون متقدما عليه والصواب أن العلم قسمان علم فعلي وهو علم الفاعل المختار بما يريد أن يفعله فإنه منقوف على إرادته المنقوفة على تصوره المراد وعلمه به فهذا علم قبل الفعل متقدم عليه مؤثر فيه وعلم انفعالي وهو العلم التابع للمعلوم الذي لا تأثير له فيه كعلمنا بوجود الأنبياء والأمم والملوك وسائر الموجودات فإن هذا العلم لا يؤثر في المعلوم ولا هو شرط فيه فكل من الطائفتين انظرت جزئيا وحاكمت كلية وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس وكلا القسمين من العلم صفة كمال وعدمه من أعظم النقص يوضحه الوجه الحادي والثمانون أن فضيلة الشيء تعرف بضده فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء ولا ريب أن الجهل أصل كل فساد وكل ضرر يلحق العبد في دنياه وأخراه فهو نتيجة الجهل وإلا فمع العلم التام بأن هذا الطعام مثلا مسموم من أكله قد طع في وقت معين لا يقدم على أكله وإن قدر أنه أقدم عليه لغلبة جوع أو استعجار وفات فهو لعلمه بموافقة أكله لمقصوده الذي هو أحب إليه من العذاب بالجوع أو بغيره وهو نختلف في مسألة العظيمة وهي أن العلم هل يستلزم الاهتداء ولا يتخلف عنه الهدى إلا لعدم العلم أو نقصه وإلا فمع المعرفة الجازمة لا يتصور الضلال أو أنه لا يستلزم الهدى فقد يكون الرجل عالما وهو ضال على عمد هذا مما اختلف فيه المتكلمون وأرباب السلوك وغيرهم فقالت فرقة من عرف الحق معرفة لا يشك فيها استحال أن لا يهتدي وحيث ضلف لنقصان علمه واحتجوا من النصوص بقوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فشهد تعالى لكل راسخ في العلم بالإيمان وبقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وبقوله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق وبقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقصة وبقوله تعالى فمن يعلم أنما ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى قسم الناس قسمين أحدهم العلماء بأنما ما أنزل إليه من ربه هو الحق الثاني العمي فدل على أنه لا واسطة بينهما وبقوله تعالى في وصف الكفار صم من عمي فهم لا يعقلون وبقوله وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون وبقوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهذه مدارك العلم الثلاث قد سدت عليهم وكذلك قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهاه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون وقوله تعالى واضله الله على علم قال سعيد بن جبير على علمه تعالى فيه قال الزجاج أي على ما سبق في علمه تعالى أنه ضال قبل أن يخلقه وختم على سمعه أي طبع عليه فلم يسمع الهدى وعلى قلبه فلم يعقل الهدى وعلى بصره غشاوة فهو لا يوصر أسباب الهدى وهذا في القرآن كثير مما يبين فيه منافات الضلال للعلم ومنه قوله تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم فلو كانوا علموا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسألوا أهل العلم ماذا قال ولما كان مطبوعا على قلوبهم وقال تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات وقال تعالى قل امنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين اوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا فهذه شهادة من الله تعالى لأولي العلم بالإيمان به وبكلامه وقال الله تعالى عن أهل النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فدل على أن أهل الضلال لا سمع لهم ولا عقل وقال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون أخبر تعالى أنه لا يعقل أمثاله إلا العالمون والكفار لا يدخلون في مسمى العالمين فهم لا يعقلونها وقال الله تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وقال الله تعالى وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمون الله أو تأتينا آية وقال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولو كان الضرار يجامع العلم لكان الذين لا يعلمون أحسن حالا من بعض الذين يعلمون والنص بخلافه والقرآن مملوء بسلب العلم والمعرفة عن الكفار فتارة يصفهم بأنهم لا يعلمون ودارة بأنهم لا يعقلون ودارة بأنهم لا يشعرون ودارة بأنهم لا يفقهون ودارة بأنهم لا يسمعون والمراد بالسمع المنفي سمع الفهم وهو سمع القلب لا إدراك الصوت ودارة بأنهم لا يبصرون فدل ذلك كله على أن الكفر مستلزم للجهل مناف للعلم لا يجامعه ولهذا يصف الله سبحانه الكفار بأنهم جاهلون كقوله تعالى عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقوله تعالى وإذا سمعوا الله أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ قومه من أذاه ذلك المبلغ اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون وفي الصحيح عن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فدل على أن الفقه مستلزم لإرادة الله الخير في العبد ولا يقال الحديث دل على من أراد الله به خيرا فقهه في الدين ولا يدل على أن كل من فقهه في الدين فقد أراد به خيرا وبينهما فرق ودليلكم إنما يتم بالتقدير الثاني والحديث لا يقتضيه لأننا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفقه في الدين جعل الفقه في الدين دليلا وعلامه على اراده الله وصاحبه خيرا والدليل يستلزم المدلول ولا يتخلف عنه فان المدلول لازمه وجود الملزوم بدون لازمه محال وفي الترمذي وغيره من عنو صلى الله عليه وسلم وفي الترمذي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في منافق حسن سمت وفقه في الدين فجعل الفقه في الدين منافيا للنفاق بل لم يكن السلف يطلقون اسم الفقه إلا على العلم الذي يصحبه العمل كما سئل سعد بن إبراهيم على أفقه أهل المدينة فقال أتقاهم وسأل فرقد السبخي الحسن البصري عن شيء فأجابه فقال إن الفقهاء يخالفونك فقال الحسن فكلتك أمك فريقد وهرأيت بعينيك فقيها إنما الفقيه الزاهد الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الذي لا يهمز من فوقه ولا يسخر من دونه ولا يسخر من دونه ولا يبتغي على علم علمه الله تعالى أجرا وقال بعض السلف إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمه الله ولم يؤمنهم من مكر الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى سواه وقال ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا قالوا فهذا القرآن والسنة ويطلاق السلف من الصحابة والتابعين يدل على أن العلم والمعرفة مستلزم للهداية وأن عدم الهداية دليل على الجهل وعدم العلم قالوا ويدل عليه أن الإنسان ما دام عقله معه لا يؤثر هلاك نفسه على نجاتها وعذابها العظيم الدائم على نعيمها المقيم والحس شاهد بذلك ولهذا وصف الله سبحانه أهل معصيته بالجهل في قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما قال سفيان الثوري كل من عمل ذنبا من خلق الله فهو جاهل سواء كان جاهلا أو عالما إن كان عالما فمن أجهل منه وإن كان لا يعلم فمثل ذلك وقوله ثم يتوبون من قريب قال قبل الموت وقال ابن عباس رضي الله عنهما ذنب المؤمن جهل منه قال قداد أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهاله وقال السدي كل من عصى الله فهو جاهل قالوا ويدل على صحة هذا أن مع كمال العلم لا تصدر المعصية من العبد فإنه لو رأى صبيا يتطلع عليه من قوة لم تتحرك جوارحه لمواقعه الفاحشة فكيف تقع منه حال كمال علمه بنظر الله إليه ورؤيته له وعقابه على الذنب وتحريمه له وسوء عاقبته فلا بد من غفلة القلب عن هذا العلم وغيبته عنه فحينئذ يكون وقوعه في المعصية صادرا عن جهل وغفلة ونسيار مضاد للعلم والذنب محفوف بجهلين جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عنه وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه وكل واحد من الجهلين تحته جهالات كثيرة فما عصي الله إلا بالجهل وما أطيع إلا بالعلم فهذا بعض ما احتجت به هذه الطائفة وقالت الطائفة الأخرى العلم لا يستلزم الهداية وكثيرا ما يكون الضلال عن عمد وعلم لا يشك صاحبه فيه بل يؤثر الضلال والكفر وهو عالم بقبحه ومفسدته قالوا وهذا شيخ الضلال وداعي الكفرة وإمام الفجرة إبليس عدو الله قد عالم أمر الله له بالسجود لآدم ولم يشك فيه فخالفه وعاند الأمر وباء بلعنة الله وعذابه الدائم مع علمه بذلك ومعرفته به وأقسم له بعزته أنه يغوي خلقه أجمعين إلا عباده منهم المخلصين فكان غير شاك في الله وفي وحدانيته وفي البعث الآخر وفي الجنة والنار ومع ذلك اختار الخلود في النار واحتمال لعنه الله وغضبه وترضه من سمائه وجنته عن علم بذلك ومعرفه لم تحصل لكثير من الناس ولهذا قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون وهذا اعتراف منهم البعث وإقرار به وقد علم قسم ربه لا ليملان جهنم منه ومن اتباعه فكان كفره كفر عناد محض لا كفر جهل وقال الله تعالى اخبارا عن قوم صالح وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى يعني بينا لهم وعرفناهم فعرفوا الحق وتيقنوه واثروا العمل عليه افكان كفر هؤلاء عن جهل وقال تعالى حاكيا عن موسى انه قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا لأظنك يا فرعون مثبورا أي هالكا على قراءة فتح التاء وهي قراءة الجمهور وضمها الكسائي وعداه وقراءة الجمهور أحسن وأوضح وأفخم معنا وبها تقوم الدلالة ويتم الإلزام ويتحقق كفر فرعون وعناده ويشهد لها قوله تعالى إخبارا عن وعن قومه فلما جاءتهم آياتنا موصرة قالوا هذا سحر مبين فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فأخبر سبحانه أن تكذيبهم وكفرهم كان عن يقين وهو أقوى العلم ظلما منهم وعلوا لا جهلا وقال تعالى لرسوله قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يعني أنهم قد عرفوا صدقك وأنك غير كاذب فيما تقول ولكن عاندوا وجحدوا بالمعرفة قاله ابن عباس رضي الله عنهما والمفسروا قال قتاذ يعلمون أنك رسول الله ولكن يجحدون كقوله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال تعالى يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون يعني تكفرون بالقرآن وبمن جاء به وأنتم تشهدون بصحته وأنه الحق فكفركم كفر عناد وجهود عن علم وشهود لا عن جهل وخفاء وقال تعالى عن السحرة من اليهود ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة أي علموا أنه من أخذ السحرة وقبله لا نصيب له في الآخرة ومع هذا العلم والمعرفة فهم يشترونه ويقبلونه ويتعلمونه وقال تعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ذكر هذه المعرفة عن أهل الكتاب في القبلة كما في سورة البقر وفي التوحيد كقوله في الأنعام أينكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وفي الكتاب أنه منزر من عند الله قوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق وقال تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين قال ابن عباس رضي الله عنهما هم قريضة والنضير ومن دان بدينهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا قبل بعثه مؤمنين به وشهدوا له بالنبوة وإنما كفروا بغيا وحسذا قال الزجاج أعلم الله عز وجل أنه لا جهة لهدايتهم لأنه قد استحقوا أن يضلوا بكفرهم لأنهم كفروا بعض البينات ومعنى كيف يهديهم أي أنه لا يهديهم لأن القوم عرفوا الحق وشهدوا به وتيقنوه وكفروا عمدا فمن أين تأتيهم الهداية فإن الذي ترتج هدايته من كان ضالا ولا يدري أنه ضال بل يظن أنه على هدى فإذا عرف الهدى اهتدى وأما من عرف الحق وتيقن وشهد به قلبه ثم اختار الكفر والضلال عليه فكيف يهدل الله مثل هذا؟ وقال تعالى عن اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين ثم قال بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله باغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن كفرهم شكا ولا اشتباها ولكن باغيا منهم حيث صارت النبوه في ولد إسماعيل ثم قال بعد ذلك ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون فلما شبههم في فعلهم هذا بمن لا يعلم دل على أنهم نبذوه عن علم كفعل من لم من لا يعلم كفعل من لا يعلم تقول إذا خاطبت من عصاك عمدا كأنك لم تعلم ما فعلت أو كأنك لم تعلم بنهي إياك ومنه على أحد القولين قوله تعالى فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون قال السدي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم واختاره الزجاج فقال يعرفون أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم حق ثم ينكرون ذلك والاول ايات يشهد لهذا القول وقال تعالى واقتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخرض الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب قالوا فهل بعد هذه الايات بيان فان هذا اتاه الله اياته فانسلخ منها وآتر الضلال والغي وقصته معروفه حتى قيل انه كان اوتي الاسم الاعظم ومع هذا فلم ينفعه علمه وكان من الغاوين فلو, استولز... فلو استلزم العلم والمعرفة الهداية لا في حق هذا وقال الله تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وهذا يدل على أن قولهم يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتالك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إما بهت منهم وجهود وإما نفي لآيات الاقتراح والعنت ولا يجب الاتيان بها وقد وصف سبحانه ثمود بأنها كفرت عن علم وبصيرة بالحق ولهذا قال وآتينا ثمود الناقة مصرة فظلموا بها يعني بينة مضيئة وهذا كقوله تعالى وجعلنا آية النهار مصرة أي مضيئة وحقيقة اللفظ أنها تجعل من رآها مصرا فيتوجب له البصر فتبصره أي تجعله ذا بصر فهي موضحة مبينة يقال باصر به إذا رأى كقوله تعالى فبصرت به عن جنب وقوله باصرت بما لم يبصر به وهما أبصره فلهم عليان أحدهما جعله باصرا بالشيء أي ذا بصر به كآية النهار وآية ثموت والثالي بمعنى رأى كقولك أبصرت زيدا وفي حديث أبي شريح العدوي وحديثه كقولا قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فسمعته ذناي وعاه قلبي وأبصرت عيني حين تكلم به ومنه قوله تعالى فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون قيل المعنى أبصرهم وما يقضى عليهم من الاسر والقتل والعذاب في الآخرة فسوف يبصرونك وما يقضى لك من النصر والتاييد وحسن العاقبه والمراد تقريب المبصر من المخاطب حتى كانه نصب عينيه ورأي ناظري والمقصود أن الآية أوجبت لهم البصيرة فآثروا الضلال والكفر عن علم ويقين ولهذا والله اعلم ذكر قصتهم من بين قصص سائر الأمم في سورة والشمس وضحاها لأنه ذكر فيها انقسام النفوس إلى الزكية الراشدة المهتديه وإلى الفاجرة الضالة الغاوية وذكر فيها الأصلين القدر والشرع فقال فألهمها فجورها وتقواها فهذا قدره وقضاؤه ثم قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فهذا أمر هو دينه وتمود هداهم فاستحبوا العم على الهدى فذكر قصتهم ليبين سوء عقبة من أثار الفجور ليبين سوء عقبة من آثر الفجور على التقوى والتدسية على التزكية والله أعلم بما أراد هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر